شخص نوى الفطر في الغد ولكنه أصبح صائما ولم يفطر فهل بطل صومه قياسا على حديث إنما الأعمال بالنيات من نوى الفطر غدا لكنه أصبح صائما لم يفطر صومه باطل لأنه لم يبيت النية لحديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه أحمد وأصحاب السنة هذا في الصوم المفروض أما في صوم النفل فيجوز له أن ينوي قبل الزوال والله أعلم